قولوا لمن غاب عني يبقى على حس لضني ترى لا عقب خيمه وشلون يا غايتي يا تمشي بضع قلبي وروحي طالبك خفف جروحي وش لا نعب انساك ابيك جنبي اشوفك وكفيت نعمات كفوفك احبك ولا معوفك وش لا نعب انساك من غابة وشلونا بانساك غراك ثابت حبيبي ثابت وتبقى حبيبي طول العمر يا نصيبي وشلونا بانساك اخفتلك في عيوني شاقني بيان جنوني طورتك واضطر جفوني وشلونا بانساك اخفيت لك في عيوني شاق يبين جنوني وصوراتك والطال جفوني وشلون بنساك قولوني من ما هو جريمة وبنت الرجال الكريمة مثلك وتبقى حشيمة وشلونا بنساك وشلونا بنساك البيت منعك بنوره أظلموا ذا بلاد ظهوره مشتاكت رجعت زوره وشلونا البيت من عقب نوراب ومعد أبلاد زهورا مشتاك ترجع تزورا فوش لونة بنساك قلوني من غابا